وَحَسِبُوا أَن لَّن تَأْتِيَهُم بَثْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ منهم والله بصير بما يعملون